بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمات وما أدراك ما الحطمات نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة